بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في لرم وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديالهم لأول الحشر ما ظلنتم أن يخرجوا وَظَنُوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِ الْمُوْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَأْوُلِ يا الْبَصَارِ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 ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب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 وَاتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِالفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ ثَبْتًا يَبْتَغُونَ ثَبْتًا مِنَ اللَّهِ وَالرَّضَوَانِ وَيَأْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَآئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ والذين تبوا الدار ولِمَا نَمَنْ قَبْرِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إلَيْهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ وَلَا يَجْدُونَ فِي صَدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُثِرُونَ عَلَى آفُسِهِمْ وَيُثِرُونَ عَلَى آفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَة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 ك رؤوف الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لا نخرجتم لا نخرجنا معكم ولا نطيع فيكم أحد نبدى ولا نطيع فيكم أحد نبدوا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرهم ليولن لدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة نوم وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب نديم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك فلما كفر قال إني بريء